إذاعة بريدة د ت ق موسوعه إن ا النابلسي ا للعلوم الاسلاميه توعدون نحن ل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 موسوعه ا ل ل ا السيئة ا ل ت ي هي أ ح س ن ف إ ذ ا ا ل ذ ي بينك وبينه ع د ا و ة كأنه ل ي حميم و م ا ي ل ق ا ه ا إ ل ا الذين صبروا و م ا ي ل ق ا ه ا شركه الهدى ش ر ك ن ا ل ش ي ط ا ه غير ربحيه ذ ا ل ل ه إنه ه و ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م